بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّمْ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يخرج إليه في يوم كان مقدار ألف سنة مما دعوا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 جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِّمَّا هَيِّنٍ أَمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قليلاً ما تشكرون، وقالوا أَإِذَا ضلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقِ الْجَدِيدِ، بَلْ هُمْ بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يُكِّل بكم ثم إلى ربكم ترجعون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 Nasiatum lqaayom kum haza. Inna nasiinakum wazuku ala wa fal bima kum tum In. الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تدجى فجنوبهم عن المضاجع يدعون رب فهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم جزاء بما كانوا يحمدون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الذين فسقوا فمأواهم النار كلما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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَاءِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَي يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْرِ خل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قذنهم من القرون يمشون في مساكنهم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا ده. أكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين